<تصفيق> سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل ولما ذكر الله جزاء اتباع الشيطان ذكر جزاء اتباع الرسل فقال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 ما كثين فيها أبدا وعدا من الله ووعده تعالى حق فهو لا يخلف الميعاد، ولا أحد أصدق من الله قولا إذن هذا وعد عظيم من الله الكريم بالجنات العظيمة التي تجري الأنهار من تحتها وجريان الماء في الأنهار من أجمل المناظر وقد اتفق العقلاء على هذا وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكن ربنا جل جلاله يذكرنا بالشيء الذي نراه ونشاهده بما أعده الله تعالى لعباده المخلصين نسال الله أن يجعلنا ممن أخلص لله فاستخلصه الله لعبادته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 فمن يعمل منكم عملا سيئا يجاز به يوم القيامه ولا يجد له من دون الله وليا يجلب له النفع ولا نصيرا يدفع عنه ضر تامرث الشريرين في هذه الايه من يعمل سوءا يجزه فايات سوء ايات سوء من يعمل سوءا يجزه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا إذا أراد الله العقابه بأحد لا أحد ينصر العبد إذا أراد الله بالإنسان العقاب قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من بشر او انثى وهو مؤمن فَأُولَئِكَ يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا وما يعمل من الأعمال الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله تعالى حقا فأولئك تجمع بين الإيمان والعمل يدخلون الجنة ولا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا ولو كان شيئا قليلا قدر أن نقرأ الذي تكون في ظهر نواه التمر إذا أيها الاخ الكريم العمل الصالح الذي تعمله لا يضيع ابدا حتى ولو كان يسيرا حتى ولو كانت نية يسيرة فلا تحقرن من المعروف شيئا أبدا ولا تفرغ لعمل صالح أبدا وجد بالصالحات وإياك بالذنوب والمعاصي ثم قال تعالى بعد أن رغب بالعمل الصالح وبينا الجزاء قال ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ولا احد احسن دينا ممن استسلم لله ظاهرا وباطنا واخلص نيته له واحسن في عمله باتباع ما شرع واتبع دين إبراهيم الذي هو اصل دين محمد صلى الله عليه وسلم ما عن الشرك والكفر إلى التوحيد والإيمان واصطفى الله نبيه إبراهيم بالمحبة التامة من بين سائر خلقه لماذا اصطفى الله إبراهيم لأن إبراهيم وفى وإبراهيم الذي وفى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما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 ويبين لكم وجوب القيام على اليتامى بالعدل بما يصلح شأنهم في الدنيا والاخره وما تفعلوا من خير لليتامى وغيرهم فان الله عليم به وسيجازيكم به وتامل في الكريم وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما فربنا جل جلاله عليم بفعل الخير ويعطيك عليه الجزاء الكرير من فوائد الآيات ما عند الله من الثواب لا ينال بمجرد الأماني والدعاوة بل بد من الإيمان والعمل الصالح الجزاء من جنس العمل فمن يعمل سوءا يجز به ومن يعمل خيرا يجز بأحسن, بأحسن منه الإخلاص والاتباع هما مقياس قبول العمل عند الله عظم الإسلام حقوق الفئات الضعيفة من النساء والصغار فحرم الاعتداء عليهم وأوجب رعاية مصالحهم في ضوء ما شرع وحقيقة هذا من كمال هذا الدين العظيم أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه وربنا جل جلاله ما افرط في الكتاب من شيء فهذا الكتاب العظيم بين جميع الأمر الذي يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم رحمة الله وبركاته